اني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جهنم في النار اختار الدين أو اللا دين فحمق ألا تختاري فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أنظاري إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القابر وبين جحيم في النار ضائعة حائرات خائفة والثقة طريق الأبرار سيري بحياء وبخجال سيري بحياء وبخجال وحذاري غضب الجبار فالقبر مواجهة قبرى والله يعذب بالنار كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار